وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْرَ دَعَانَ رِجَمَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرْرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يُشْرِكُونَ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 وما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمار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 وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول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 وما تكونون في شأنه وما تتل منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من قال في فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْرَرٌ وَلَا أَصْرَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ألا إن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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين.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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤ أصدقه ورزقناهم مِنَ الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا وَلَا ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين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 سُقِدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ